ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا, فخلقنا المضعة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر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 فأوحينا إليه أنصع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فسلك فيها فسلك فيها من كل زوجين ثمين وأهلك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 فَقَرَّبَ أَنْزَلَ لِي مَن سَلَمًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنْشَأَ مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ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 وَكَذَّبُوا بِنِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه, يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ